عشرة، استمع إلى الجمل، ثم اكتبها بجانب الصور المناسبة لها. انتهت بطارية هاتفي ويجب علي شحنها. للأسف، نسيت كلمة مرور هاتفي. لا أستطيع أن أتذكر مكان شاحن هاتفي.